لأنه بها يتعرف على الله للفعل حق التعرف ويتعبد لله حق التعبد وإن قضية الكون الكبرى هي قضية التوحيد خلق الله الخلق كله لهذه القضية العظمة قال الله للفعلان وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وليتنبأ الطاود والحديث الذي في قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك رسول الله فسكت ساع إلى الحديث قال أتعلم حق الله على العباد ثم ذكر قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الغرض المقصود بأننا قلنا حتى من من من كان يصب إلى أن يتقن أبواب العلم فعليه بإتقان العقيدة أولا بوابة العلم إتقان العقيدة. لذلك نحن نحاول قدر إن في كل يوم لا يفوت درس إلا ونتكلم فيه إما في الأمور العقدية الإيمانية وإن كان فيها بعض الرقائق لكننا نتكلم فيها بطريقة منهجية أو نتكلم في التوحيد المحض اليوم إن شاء الله نتكلم أيضا في كتاب الشرك وصلنا فيه إلى الكلام على الشرك في الأمم السابقة إلى الشرك في قوم إلياس ثم الشرك نختم حتى نصل إلى الشرك في العرب في هذه الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في قوم عيسى عليه السلام قلنا هناك إرهوصات كانت بين هدى المعجزة الكبرى التي ظهرت لهم بمولد عيسى عليه السلام بأم من دون أب فذكرنا بأن الله تعالى هيئ بني إسرائيل حتى يعني تتهيأ قلوبهم بأولا ولادة يحيى أو حمل يحيى الحمل في يحيى, يحيى عليه السلام وايضا بولادة مريم عليها السلام ثم عيسى عليه السلام وجاء عيسى رسولا لبني اسرائيل بشريعة اخرى غير شريعة موسى عليه السلام ناسخة لشريعة موسى كما قال الله جل في علام ان يقول عيسى لقومه قال ولأحل لكم بعض الذي حرمه عليكم وهو من أولي العزم من الرسل رضي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى التسليمات فأيسى جاء مبشرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء مصدقا لما بين يديه من الرسل وأيضا ناسخا لبعض شرائع الشرائع التي جاء بها موسى. آمن به من آمن وكفر الأكثر الأغلبية وهذه سنن كونية كما قال الله جل في علام وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله فهي سنن كونية فالأغلب والأكثر قد كفروا به لكننا الآن بصدد الكلام على بدء انحراف العقيدة في قوم عيسى عليه السلام أيضا الأصل الأصيل في انحراف العقيدة في قوم عيسى تراها من, من اليهود اليهود هم الذين خربوا على أنفسهم الاعتقاد السديد والديانة الصحيحة وخربوا على الناس وهم ما زالوا يفعلون ذلك في ديانات الناس هناك رجل اسمه بولس كان, من من كان قد اعتنق اليهودية ثم ذلك اعتنق الوثنية ثم دخل بهتانا وزورا في المسيحية وبعد ذلك انصح التعبير يعني بهذا اللفظ ثم بعد ذلك قلبها رأسا على عقب ودخل دخل قاصدا عامدا ليفسد على الناس امر دينهم فبدأ الانحراف العقيدة بعقيده التثليث ثم عقيده الصلب ثم بعد الصلب يعقبها عقيده الفداء كما سيأتي تفصيل ذلك ثم عقيدة تاليه عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك حق التشريع ليس محضا لله لا في علاه بل للبشر لهم حق التشريع وهذه الاحرفات في العقديه كان الأساس فيها والفعل الرئيس لهذا الرجل فادخل عليهم هذه المسألة مسألة التسليف والتسليم هو دوم يعتقدون بأن الاله ثلاثة الاله ثلاثة تنصب هذه الاله ثلاثة اجتمع في واحد وهذا لكم يقولون بسم الاب باسم الاب بسم الروح القدس ثلاثة اله واحد امين يعني هم يعتقدون ان ثلاثة واحد وهذا مناط العقل يمكن أن يقبل هذا الكلام بحال من الأحوال واحد واحد واحد يسوي ثلاث لا يسوي واحد هم يقولون لا يسوي واحد هم عقلا حتى لا يعرفونه حتى إن أردت أن تسألهم عن التفسير عن التفصيل لا يعرفون شيئا فقط يقولون هو باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس وطبعا هذه العقيدة الأصل فيها عقيدة الحلول بأن الله حل في مريم عليها السلام وطبعا نتاج عيسى عليه السلام نسبوه لله ولدا نعوذ بالله من كما سنبين نوع الشرك في ذلك هي عقيدة التسليس هي عقيدة الأقانيم الثلاث عقيدة الأقانيم الثلاث وعندهم الأقانيم الثلاثة عيسى أو مريم في اللهوت والنسود يعني هو له جزء نسود وله جزء لهوت وكل ما وقع على عيسى من ضرب وإهانة وصلب هذا وقع على انسوا هذا على ما يعتقدون ونحن نعتقد بفضل الله جل وعلا انه لم يمس عيسى عليه السلام من شيء بحال من الاحوال كما قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم هذه عقيدة التسليف العقيده الثانيه عقيده الفداء او عقيده الصلب التصليب وذلك هم يعظمون الصليب وهذا عجب منهم لما لان عيسى عليه السلام لو صلب الصلب اهانه فكيف يعظمون الشيء الذي يؤهين عليه نبيهم هذا أمر لا يمكن أن أن يقبله عقل يعني أنت كيف تعظم مكانا عذب فيه النبي الذي أرسل عليك فيه وضرب على قفاك ما قاله والشوك وضع على الشوك وضع على على رأسه هذا كلام يعني استخفاف بالعقود يعني حتى لو قلنا بأن هذا قد وقع وهو صحيح فكيف يعظمون شيئا فيه إهانة للنبي كلما يتذكر الإنسان هذا الباب يرى الإهانة للنبي فكيف يعظمه فهذا أمر مغلوط عندهم ومقلوب لكنهم يعظمون الصلب لأمر آخر ليس للصلب فقط بل لأن هذا الصلب كان وسيلة لتكفير الخطايا والسيئات يعني أنت لو عاربتهم بذلك هو المجنون لابد أن يضع لك طريقا في جنونه ويسير عشان تستعذب أنت أمر الجنون فتجن معه أو الشيطان لا يمكن أن يجعلك تجر انجرارا هكذا دون يعني أن يفتح لك بابا تقنع به، ولذلك الشيطان الله على ما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان لا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو يفتح لك باب طاعة من أجل أن يجرك إلى أبواب كثيرة من أبواب المعاصي، فهو يغري عينك بطاعة معينة لتنزلق بعد ذلك إلى معصيه وكل منا قد جرب ذلك كل منا قد وقع في مثل هذا وخف ايمانه او ضعف ايمانه فاستدرجه الشيطان لانه يستدرج الشيطان ليس له سلطان عليك الا بالاستدراج فقط فالغرض المقصود هم يرون ليس في الصلب ذاته التعظيم لكن التعظيم ان الصلب كان وسيلة الى ايش الى تكفير السيئات هذه هي عقيدة الفدى ايش عقيدة الفدى عندهم ادم عندما اكل من الشجرة فهذه الخطيئة الكبرى التي وقع فيها ادم كل بني آدم يحاسبون على الأكل من الشجر، يعني هذا أصالة يتضمن الاعتقاد في النقص في الله جل فعلاه لأنهم يعتقدون الآن أن الله إيش ظالم بأن الله جل فعلاه ظالم لعباده لما يحاسب جميع البشرية على خطيئة آدم عليه السلام هذا ظلم بين فهم يقولون رفع هذا الحساب رفع هذه التكفير لهذه الخطيئة وخطايا بني آدم الأصل فيها هو صالب عيسى عليه السلام يعني الله جل على بعث أخص الخلق له نعوذ بالله من خسلات نسبه لله ولدا بعثه من اجل ان يصلب ويعذب سيكفر عن البشرية خطيات ادم وطبعا هذا الامر مردود عقلا ونظرا وشرعا وفطرة لان الظلم اصلا يأباه كل انسان فترة يعني دون ان يفكر دون ان يكون عقلا يأباه الانسان البشري يأبى الظلم فطرة ولذلك الله جل في علاقه قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، معناه قادر على ذلك. تويش الدليل؟ نعم، والله على كل شيء قدير لكن هناك دليل اخص ممتاز. يا عبادي إني حرمته قادر، وحرمه على قادر على الظلم، وحرمها على نفس. يا عبادي إني حرمت ظلم على نفس وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. لذلك قال الله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مسقالة ذرة. مثقال ذرة فهم هنا نقول فطرة الظلم أبه كل إنسان وعقلا أيضا وشرعا لأن الله تعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إذن لا يحسب أحد. آدم نفسه لا يحاسب على الأكل من الشجر لأن الله قد تاب عليه فقال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدف يبقى إذن آدم عليه السلام أصل الخطيئة قد تاب الله عليه منها فكيف يحاسب عباده بشي قد تاب منه بل الحجة كانت مع آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على موسى بسبب التوبة عندما قال النسلم حج آدم موسى في الصحيحين حج آدم وموسى حج آدم وموسى ثم ذكر قال موسى أنت آدم أنت أبونا أنت الذي أكلت من الشرع أو ونفسك من الجنة أكلت من الشجر فأخرشنا أو قال أنت الذي أخرشنا من الجنة ونفسك قال أنت موسى موسى بن إسرائيل الذي استفاق الله برسالته وبكلامه ما ترى أن الله جعل قد كتب عليه ذلك قبل أن أخرس ما تعرض إلى آخر الحديث لكن قال نبسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى يعني الحج كانت مع من كانت مع مع آدم على موسى لما العلماء يقولون لأن آدم كان له أن يحتج بالقدر لما احتج بالقدر عندما تاب من المعاصي. هذا من الأبواب التي يتفق فيها علماؤنا ويقولون قد يحتج المرء. لأن الأصل عدم الاحتجاج بالقدر وإيش الدليل الأصل أنك لا تحتج بالقدر على المعاية على المعاصي وإيش الدليل وقال الذين أشركوا له وشاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا ماذا قال الله جل في علاه بينا أنهم يتبعون إيش الظن وانهم يخلصون وأن هذا كذب على الله جل في علام. ولما وإذا فعلوا فحشتا او ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها أباءنا وإيش والله أمرنا به رد عليهم الله جل في علاه إن الله لا يأمر بالفحشاء فالغرض المقصود هم يحتاجون بقدر على المعاي نقول فقط يمكن في حالة واحدة الاحتلاج بالقدر على المعاصي ان تاب المرء منه لأنه لما وقع في المعصية حقا ما وقع إلا بتقدير الله ما أصاب من مصيبة والوقوع في المعصية مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما أصاب ظهر الفتاة في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ما أصاب من حسن فما اصابك من حسن فهم من الله وما أصابك من شيئة فمن نفسك ولما أصابتكم مصيبة أصابتم مستاهية قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم فهذه دلالات واضحه جدا على انها بقدر الله تدفعولات لكن الانسان الإنسان لا يحتج بالقدر لان له اختيار وله افعال وله اراده قال الله جل في علاه وتلك الجنه اولستم بما كنتم تعملون وايضا ظهرت في البر والبحر بما بما هي السببيه بما كسبت ايدي الناس بما كسبت ايدي الناس فاذا لك فعل ولك اختيار والاحتجاج بالقدر هنا يصح للانسان ان تاب من المعاصي إن اعترف بالذنب وتاب وآب وأناب إلى ربي دالة في علاه له أن يحتجب الخاطر كما احتج آدم على على موس فهنا نقول الآن آدم كانت له الحجة في ذلك وتاب الله عليه فكيف نقول بأن الله تعالى يحاسب البشرية جمعاء من أجل الخطيئة التي وقع فيها آدم وايضا لا يكفر عنهم إلا بالصلب إلا بنزول إيسى عليه السلام الولد البار ثم يصلب من أجل الفدة لخطيئة آدم وهذا جعلهم يرتقون بعد ذلك على أن صك الغفران بيد إيس هو الذي يثيب وهو الذي يعاقب كما سنبين في أنواع شرفي فإذاً عقيدة الصلب أو عقيدة الفدة هذا أيضا الحراف العاقدي الذي ظهر في قوم عيسى عليه السلام أيضا الدعوة إلى ألوهية عيسى الدعوة إلى ألوهية عيسى كما يعتقدون كما قلنا أن فيه اللهود في جزء من الإلهية فاعتقدوا فيه ولذلك أشركوا في الإلهية وأشركوا في الربوبية فاعتقدوا فيه الخلق والرزق والإحياء والإيماث لا سيما أنه قد ظهر عيانا ونحن نتفق جميعا بأن الله جلال فعلاء قد أحيى على يديه الموت وتحي الموت باذن الموت بإذن الله جل في علاه فقد أجر الله على يديه مثل ذلك ابر الاكمه والأبرص واحيا الموت وأخرج الموت فهذا بإذن الله جل في علاه لذلك الدعوة الألوهية لعيسى وهم يصرفون جميعا العبادة لعيسى عليه السلام لا لله جل في علاه لذلك هم لا يستغيثون إلا بمن إلا بعيسى ومريم ولا ولا يرجون إلا عيسى ومريم وأيضا هم يرون بأن عيسى ومريم يقدم حتى عيسى يقدم على ربي على على ربي على الأب على ما يقولون إنه الأقرب إلى الناس لأن فيه النسوت وفيه وفيه اليهود هذا بدء انحراف العقدي في أهل الكتاب والسبب رئيس ذلك رجل يهودي جاء فتلعب بعقول النصارى فأفسد عليهم عقائدهم أما بالنسبة لنوعي الشرك الاو نوع الذي وقع فيه هؤلاء فقد وقعوا في في الشرك في الربوبيه وهذا أص اصيل وهذا ايضا ترى انهم يعني اشد من مشاكل العرب انحراف فقد اشركوا في ربوبيه الالهه في اولاد طبعا الاشراك في ربوبيه الله اولا نسبه الولد لله هذا شرك في الربوبيه ده شرك في الربوبيه وشرك في الاسماء والصفات تعرف كيف ممتاز بس هاخد الواحد الاحد قبل الصمد اسم الله الواحد الاحد ونسبة الولد للاده لا في علاه الى نفي الايه نفي للاحديه نفي للاحديه الحاد في الأسماء والصفات وايضا الشرك في ممتاز أنهم اتهموا الله بنسبوا الله الولد ونسبة الولد معناها النقص والإيش والاحواز والله تعالى على قل وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك كل هذه كل هذه اعانه اعواز فالله على يبرئ نفسه من ذلك تقدس سبحانه جل في علاد قل الحمد لله لم يتخذ ولده وما يكن له شريك في الملك وما يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه جل في علاد وأيضا قد قال النبي السلام يشتبني ابن آدم ويكذبني ابن آدم أما شتمه لي فإنه يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد ويبين هنا الاحديه لله دل في علاه من الشرك في الأسماء والصفات أو الربوبية أنا الواحد الاحد ويكذبني من آدم فيقول لا استطيع ان احياه بعد أن اميته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله دل في علاه إذن شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات نسبة الولد لله دل في علاه الامر الثاني الاعتقاد بأن أيسى عليه السلام يثيب ويعاقب الاعتقاد بأنه يثيب ويعاقب وهذه أيضا يعتقدون فيها بأنه له أن يدخل النار من شاء وله ان يخرج من النار من شاء وهذه لا تكون الا لله جل في علاه وهذه من لوازم الربوبيه لان العقاب او الثواب الاعطاء او المنع الاحياء أو الاماته كل ذلك من صفات ربوبية الله جل في علاه فان اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه يثيب او انه يعاقب اذن انزلوه منزله الرب سبحانه جل في علاه وانزال العبد منزله الرب جل في علاه فيها تشبيه وهذا التشبيه أيضا فيه نوع شرك والحاز في الأسماء الصفات وايضا في الربوبيه هذا النوع الأول من أنواع الشرك الذي وقع فيه هؤلاء القوم ايضا من ذلك الشرك في الربوبيه أنهم قالوا التشريع حق لغير الله في جعلوا التشريع حق للرهبان والأحبار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بن حاتب فقرأ عليه قول اللاجر فعلات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريح وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين قالوا ما عبد... قال ما عبدناهم وما صلوا لهم ولا... ولا تصدقوا لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرموا عليهم الحلال فاتبعوهم وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فاتباعهم في غير تشريع الله جل فعلاء بتشريع الرهبان والأرباب اتخذوهم أربابا من دون الله جل فعلاء والآية صريحة في ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبنهم أربابا فالشرف الربوبية لأن التشريع من أصل الربوبية لأن الله جل قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله وحسن قال له الخلق والأمر فيها من لوازم الربوبيه إظهار لوازم الربوبيه لله دل في علا فلما جعلوا حق التشريع لغير الله دل في علا فقد أشركوا في الربوبية وقد قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل في علا الغرض المقصود ان هذا أيضا من باب الشرك في الربوبية وهم طرحوا كتاب الله خلفهم ظهرية وأخذوا تفانين القوم من البشر لذلك هذا فيه الشرك في الربوبية أما النوع الثاني الذي وقعه فيه هو الشرك في الالهية الشرك في الالهية اوله انه عبدوا المسيح من دون الى infer يصرفون كل عبادة للمسيح لا لله دي لا فعلا الاستغاثة لا تكون الا بالمسيح او مريم ايضا النزل او الزبح او غير ذلك كل القربات والقربان لا يكون الا للمسيح او لمريم الاعتقادهم بناو الاقرب لهم فيه النسوط وفيه اللهود فصرفوا العبادة لغير الله دي وهذا شرك في الالهية ايضا من انواع الشرك في الالهية الذي نزل أو فيه هو التعظيم تعظيم الأنبياء وغير الأنبياء وتصوير هؤلاء تصوير إما علو القبور تعليت القبور وهذه أخذناها منهم هذا تأثر المسلمين بما كانوا عليه كما سنبين في الباب بعده. بانهم قد اشركوا, في الله دل... أشركوا بالله جل لا في في الالهيه اول هذا الشرك كما بينا عباده المسيح العباده المحضه توصف في المسيح الامر الثاني التصوير التي كانت تعلق لانها ذرائع للعباده من دون الله الذي وقلنا ان المنع من تعليق التصوير سيعظم من دون الله ثم تكون بذلك ذريعه التعظيم ذريعه الى ان يعتقد فيه ما لا يعتقد الا في الله الذي لا في قد اشرك في الربوبيه بعد التعظيم ثم بعد ذلك الاعتقاد فيه يجره إلى صرف العبادة له فانظر إلى ترتيب المسألة كيف تنازليا تكون أو تصعديا لأنه أولا يصور وبعدما يصور إما أن يقول أأتسي به كما حدث شقه منوح وإما أن يقول هذا يذكرني بعبادته لله جل في أولاد بعدما يصور هذا التصوير يعلقه فإذا علقها فإنها ذريعة إلى تعظيم هذا المصور فإن عظمه فإنه سيعتقد فيه بعد ذلك ما لا يعتقد إلا في اللي. لا سيما إذا اختبره الله جل في علاه وابتلاه وهذا الذي يحدث للقبريين في, في, في, في أهل الإسلام عندما ترهم إذا يذهب أحدهم إلى ولي من أولياء ويدعو الله جل في علاه هناك فيستجيب الله له ما عجب يستجيب الله جل في علاه. لا يستجيب له في كل اللحظات إلا في لحظة أن يذهب يدعو عند ولي من الأولياء لأنه في دخل دخل هناك في قلبه هناك فساد في اعتقاده فالله جل وعلا أراد أن يخرج هذا الفساد في اعتقاده بابتلاءه واختباره لأن الله جل وعلا بيّن أن من سنن الابتلاء ليميز الله الخبيثة من الطيب ويظهر المكنون فلعل هذا الرجل فيه دخل أيضا فيه فساد في اعتقاده فلا يظهر إلا بمذن ذلك فتعلق التطوير فتعظم وبعدما تعظم يعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في اللاجة لفعلا. ولا في بد لزاما اعلم في اعتقادك السديد لزاما أن, أن العمل يتبع الاعتقاد لزاما تعلم ذلك إلا في حال المنافقين فقط نتكلم على من اعتقد ثم الاعتقاد جره بعد ذلك إلى العمل ولذلك أنت ترى أفسد الناس اعتقادا الذي لم يعتقد على دليل لأنه إذا اعتقد على غير الدليل. الذي لا يعتقد إلى دليل الذي يعتقد على غير دليل فتراه يعتقد اولا ثم يبدأ يستدل لينافح ليؤصل ليؤسس على اعتقاده انت ترى الان بعض الاخبياء البله السفهاء يقسمون بالنبي جرأة, جرأة يقسمون بالنبي يقول لك المتنطعون سيأتون الان يقولون لنا بان القسم بنبي لا يجوز طب ماذا تفعل انت بقول النبي نفس النبي عندما رأى الرجل الرؤية ومر على اهل الكتاب فقال نعم القوم انتم لو لا انكم تقولون عزير كذا فتنسبونه لله جلد فقال القوم ونعم القوم انتم لو لا انكم تقولون الله شاء محمد وايضا مر على اهل الكتاب من اهل الكتاب من طواف النصارى قال نعمل قوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وينسبونه لله جد في علاه فقال نعمل قوم أنتم لولا أنكم تقولون هو محمد هو الكعب تقسمون بها فقام النبي وسلم وقال من قال ذلك أو من أراد أن يقول ما شاء الله يقول شاء الله ثم شاء فلان ولا يقول وشاء فلان وقال قل ورب الكعبة. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب يقول وابي طال له لا تحليف بابائكم. طب الآن الان هو عمر بن الخطاب. الان يعظم اباه يعظم تعظيمه لله جل في لا. يبقى اصل اللفظ غير مقبول شرعا. اصل اللفظ وذيء وذريعة ووسيلة الى الشرك. متى تقسم الان تقول المتنطعون يقولون انت تخالف من السلام مخالفة صريحة. هكذا. والنبي وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشف إما أنك تقول ونربع بك أن تقول والله أعلم لعلك تعتقد هذا لا يستمع بعيد عن مثلك إما أن تقول بأن محمد هو الله فلك أن تقسم به فلك ذلك الحمد لله كن على هذا عشان إن شاء الله ما تخرجش منها أبدا فالله جل إما أن تقول أنه الله لأنك تقسم الآن به وهو نفس الذي قال ولا تقسمه بإيشه بمحمد قال نفسنا لا تقسم بمحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بغير الله بغير الله كل شيء غير الله ينزل تحت هذا الحديث يبقى القسم بمحمد القسم بالكعبه القسم بالشرف القسم بالام بقبر الابي كل ذلك ينزل تحت قولنا صلى من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اين انت من هذا النص اين انت من هذا النص وهذا القسم ذريعة إلى التعظيم إن قلت لا تعظيم قلنا القسم اللظ نفس اللظ ذريعة للتعظيم وان كان ذريعة للتعظيم فأنت ستعظم محمدا كما تعظم رب محمد وأما قول الحنابله أنهم قالوا يجوز القسم بمحمد وليس لأحد غير محمد حتى بإمراهيم لا يجوز بمحمد لما كانت محمد إمام قد, قد اشتهد فأخطأ إمام قد اشتهد فأخطأ فننأخذ بقوله وهي المسألة تتبع زلات العلماء وإذا أن أنت تأتي برجل ونأتي برجل إذا كنت تستدل بالرجال نأتيك بمائة رجل يخالفونك المسألة عندنا الأرض الصلبة التي نسير عليها ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليت بالتمويل ما العلم نصبك بالخلاف سفهاتك بين الرسول وبينه قوم ثقيم الغرض المقصود هم كانوا يصولون هذه التصوير يعلقون التصوير وهذه زريعة ووسيلة الى التعظيم ثم ذلك الذي يعظم احدا اعتقادا لابد ان يجره الى ان يصرف عبادة له هذه ايضا من انواع الشرك في الالهية الذي يقع وقع فيه قوم عيسى عليه السلام من ذلك ايضا تعظيم الصليب تعظيم الصليب قد عظموا الصليب, الصليب لذلك صرفوا العبادة على هيئة التصليب هم لا يصلون الا بذلك وهذا ايضا فيه نوع صرف في عباد وترفوه ايضا لعيس فهذا من الشرك في الالهية العجب العجاب انه ما من امة تأتي تلوى تلوى والأمة الا وهي تتأثر بالأمة التي سبقاتها فالامة الاسلامية رغم ان الله جل في علا قد من عليها مننا العظيمة وجعلها امة مرحومة وجعلها هي الامة الاصل في الأمم نحن الآخرون ونحن السابقون يعني ما لن يدخل جنة إلا أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل هذه الأمة قبل أي أحد من الامم ومع ذلك تأثرت هذه الأمة تأثراً يعني واضحا جدا باعتقاد النصارى، لكن يخف على الناس لا لا لا يدري. كثير من العوام لا يدرون ذلك كانت تأثرت كانت تأثراً عظيماً بعقيدة النصارى، عقيدة الحلول قد تأثر بها كثير من الطوائف البدعية التي تعيش بين ظهورنا الان التي يعني تتسم بالإسلام أو تسمى بالطواء الإسلام وترفع راية الإسلام وأنهم يرفعون رأية السنة ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم يعتقدون الاعتقاد الخريف بل هؤلاء تأثروا بالنصارى في اعتقادهم ثم ارتقوا فوق النصارى منازل علا يعني النصارى يعتقدون حلول الله في مريم فقط يعتقدون حلول الله في مريم فقط ثم حل الله جعله في, في عيسى عليه السلام هذا الذي يعتقدونه اما هؤلاء اخذوا اصل عقيدة الحلول ثم قالوا بان الله قد حل في كل شيء في كل شيء. حل في كل شيء. ولذلك قال قائلهم سبحاني سبحاني. حلاج علي من الله ما يستحق. وقال الاخر والله لا ادري او قال ليت يتشعري لا ادري من الرب من العبد. نعم انك مخبول. مخبول ومشنون لا والله المخبول افضل منك لان المخبول سيختبر يوم القيامة وعلى عرصات يوم القيامة والله جعله يأمره ان يدخل النار فان دخلها كانت برضا سلام ويدخل يدخل الجنة فإن ابى فهو من اهل النار اما انت نجزم انك من اهل النار نجزم أنما لما تقول بانه لا تدري من الرب من العبد اذا انت كافر بربك لذا في علاه ولذلك قال لا رب الا ما في الجبه الا الله أخذها كذا هكذا بخميصه ويقول ما في الجبه إلا الله ما في الجبه إلا الله وقال قائلهم كل كلام في الكون كلامه سواء علينا نسر أو نظام نظامه يعني كل الكلام هذا هو كلام الله لما؟ لأنه يعتقد بأن الله قد حل هناك تفريق بين الحلول وبين الاتحاد وهم يقولون بالحلول هذه أم المصائب في هذا الباب فتأثروا بعقيدة النصارى ثم بعد ذلك ارتقوا منازل فيها هؤلاء اعتقدوا بحلول الله في مريم فقط وهؤلاء يعتقدون بأن الله حل في الجميع يقولون فيه وفي غيره نعوذ بالله من الخزلان أيضا من التأثر بذلك الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين هذا أصل النصار هذا هو الاصل الذي أود بهم هو ذلك وهذا جاء نصا من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومعطية سلمة عندما ذكرتها كنيسة من الكنائس في الحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق ثم فسرها النبي السلام كان سائلا وقف يسأل يا رسول الله ومدعي ولما هم شرار الخلق عند الله جل في ألاه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا حتى يتبين للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال النبي الصالح قال تصوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره فكان هذا من باب الغلو في الصالحين وتعظيم الصالحين ولذلك التقصير العام عندنا في التشريع التشريع النبوي هو عدم الغلو في أي احد كان حتى في النبي صلى الله عليه حتى في النبي الله عليه وسلم لذلك لما قال قائلهم نرجم رد عليه البصيري لما اراد ان يمدح ماذا قال, قال قال ومن جودك الدنيا ودراتي ومن علومك علم اللوح والقلم من جودك الدنيا ودراتها درت الدنيا هي ايش الاخره يعني هي من جود اني سلم الدنيا والاخره طبعا من جود الله ايش انتهى الموضوع انتهى اين الرب اذا محمد هو الرب من جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح لوح المحفوظ والقلم القلم والقلم من الذي خلق وقال له اكتب الله لذلك ابن قال هذا الرجل لم يترك لربه شيئا ما ترك لله شيئا فهذا الغلو، الغلو، ولذلك صلى الله عليه وسلم منع الغلو وبيّن أن ما أهلك من كان قبلكم إلّا الغلو في الدين، التنطع، كثرت الآثان، الاختلاف على الأنبياء، واسئلة الأنبياء، والغلو في الصالحين، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالق الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم فقال له أنت، أنت خيرنا، أنت سيدنا، سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سيد الله يمنعهم من ذلك، مع أن هذه تصح أن تقول لرجل له مكانه انت سيدي ليس فيها سمت شيء لكن المسألة حسم مادة وسد ذريعة قال النبي أن وسلم انما السيد الله ثم لما وجد القوم يصرون على ما يقولون قال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان حسما للمادة وسدا للزريعة بل انت قل بان النظر السديد في ان السلام منع المتح امام اعين الناس يعني والاطراء والغلو في الاطراء من اجل هذا لانه ذريعة ايضا لانتصل الى الغلو لذلك الله جعل لما ذم ذم طائفة في الكتاب ذم صريحا من في الكتاب ذمهم الله جل في علاه من اجل هذا لانهم يتخذون تكئة وسيلة الى الغلو والشعراء يتبعون الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهمون وانهم يقولون ما له الغلو في الامراء جاء من من الشعراء حتى, حتى المحدثون الكذبة حدثوا بالكذب من اجل ايش. في الامراء مش لما دخل ويد ده يلعب بالحمام. قال له ان الانسان قال لا سبق يعني لا يعني اه لا سبق الا في خفن وحافر هذا الحديث. صحيح او او نص. ماذا قال? لا سبق الا في خفن او حافر او نص او او جناح. جناح الرجل بعد ما عطال عطية بعد ما ول عنه ماذا قال له? قال الخريف العباسي قال ايش? قال والله ما ارى قفاك الا قفا ايش? رجل كذاب. وكذب وعارمه انه كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغرض المقصود حسم الماده وسد الذريعه كل طرق الغلو تودي بالانسان الى التعظيم والتعظيم ذريعه الى الاعتقاد في غير فيه, فيه ان يعتقد فيه ما لا يعتقد الا في الله ثم صرف العبادة له هذا هو ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم بناء القباب على القبور ليش من أجل الغلو سيكون غلوه في هذا المقبور ثم بعد ذلك ياتي الناس اذا وجدوا هذه الحالة على قبر يقولون هذا لا هذا ولي من اولياء الله الصالحين يجلس اصلي هناك او يدعو هناك ويحدث بعد ذلك التعظيم لذلك قال علي بن أبي طالب الابرهايج الاسدي قال الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تجد صورة إلا تمصها ولا قبرا مشرفا إلا سويتهم فهنا تاثرت الامه بفعل النصارى بالغلو في الصالحين فبلغ بهم الغلو في الصالحين الى ان يعتقدوا فيهم ما لا يعتقد الا في الله جل وعلا ثم عبدوهم بعد ذلك من دون الله جل في علا هذه ايضا من صور التاثر بعقيده النصارى ايضا من ذلك اعتقاد أن سلم من نور وهذا قريب من اعتقادهم في من عيسى عليه السلام. ويعتقدون انه ليس تمام البشرية في عيسى عليه السلام. وهؤلاء ايضا يعتقدوا في النفس السلام أنه من نور. يعتقدون بانه ايش? لا ظل له. هم يقولون انه كان يمشي ولا ظل له. يعتقدون انه من نور. وهذا اعتقاد خرب ما اعتقاد خرب هو يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويتزوج ويمرض. النفس قال انما انا بشر مثلكم. انسى كما تنسوا فإذا نسيتوا فذكروني الله أوحد لي أن يقول إنما أنا بشر يوحى لي أنما إلهكم إلهون واحد كان يأكل الطعام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النتاء بل النبي كان يصيبه اللأوى والمشقة والشدة والمرض وكان النبي عندما يعني قارب على الموت كان يضع يده بأبي هو وأمي على الماء ركوة الماء ثم يأخذ بيدي برأسي ويقول سبحان الله إن للموت لثكرات إن للموت لثكرات أما أن يعتقد بأن نسلم من نور وأن الله دعلا ما خلق الخلق إلا له فهذا لا يصح إلا في العقيدة الشركية لذلك المتنطع الذي تكلمنا عنه قد تنطع مرة أخرى وأراد أن يلبت على الناس بفلسفة عندما قال ما في أشيء أن أقول خلق الله الخلق من أجل محمد ليس فيها سمت شيء قلنا يا فقيه كيف قال انظروا إلى ما قال الله في الكتاب قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا قضية الكلمة الكبرى خلق الله الخلق لما للعبادة قال ومن الذي يدل الناس على العبادة الصحيحة لله يبقى هو محمد أنه سيدهم قال يبقى هو ما خلق الخلق إلا لمحمد يبقى هو سبب الخلق محمد لأنه يدل الناس إلى السبب, السبب, السبب الذي تتكلمون عنه الذي هو العبادة كأن مسألة الخلق للعبادة فرع وجود محمد الدل على العبادة هو الإيه؟ الاصل يلبس على الناس كلام باطل لا قد خلق الله الخلقة للعباد يبقى اذا انت تقول خلقها من اجل محمد وبرحيم وموسى وهيسى وخلقها من اجل العلماء ايضا لانهم يدلون الناس على عبادة الله جل في علاه هذا بنسبة لانواع الشرك قوم هيسى عليه السلام بعد الكلام قد من هذه الجزئية ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى جزئيه أخرى وهي الشرك في العرب والكلام على أول الشرك في العرب ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل التي هي من أهم مسائل العقيدة في توحيد الإلهية المسائل العملية لهذا الباب